بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله مماهمين ثم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 ورزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كان مؤلنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤونز نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤههم النار كلما أرادوا أخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأجنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضُ عَنْهَا إِنَّمِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَوٍّ są to osoby, które są w tym samym momencie, które وَكَانُوا w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 ان في ذلك لايات افلا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون